الحمد لله نحمد و سعى و نستغفر و نعوذ بالله من شروعنا في السلام و من سيئات أعمالنا من يهدي الله و نستجد و من يدل ف لا هدينا و شد الله إذا هدينا وحده و لا شديدنا و شد أن محمد الحمد للرسول يا إما الذين آمن اتقل الله حقة فاتحة و لا تنطلنا إلا والك المسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من تراب واحد وخلق منها منها من هذا الجهد وفسم منه رجال كثيره ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يجر الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما بعجبنا من الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشرب امور مختصاتها وكل مستشفي بدعه وكل بدعه ضلاله وروح انه وصى على خط ظهره يا اسلام كيف يوقف ام بخوفه رفع دين الاسلام لا وقع على ان اللحن وقع وقفه عطيني الكميده ووقعه ودينك صار وانت روحوا نقادون نقار كميد وخيالاي سقف لا غبا ار انت تدوبادن شيغل وواحد الفسحرو حنا ما شغل نربحو يقولكم كو غاروا واحد كميد سحر او ضو واحد السحره امضاء خانه لوغ سهر يخصه فازي سلاف وهو قالو بيقصدوه شيخه قالو قرعنيكم امباو قالو خلاص لان سحركم مجعبين علمدوا إلي عقفوا كفر كبعه سيحر مثلا منكوا سيحر غالب كان إلا أن سبحانه وتعالى يسوى شيئين في أركة أي وحول إلا أن سبحانه وتعالى واتبعوا ما خطفوا الشياطين على أمرك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية إلا أن سبحانه وتعالى يسوى يهودية في شيئين ينفعها ايها الhavleya waxay raaceen wa ay shadaadidi ku akhriysteen ayey boodaqneen wa tada wa tada ma satushahadun ala muusa suleyman wa ay raacee wixii ay akhriysteen lakha sahara do ya akhriyin waqti suleyman alayhi salatu wa salam ila anna la walada fara suleyman walakin shadaadina khafuru saliban magalun alayhi salatu wa salam la la fi shadaadinta ايجارون لي بالله سبحانه وتعالى وحياتها لقد قادنها سحر كفريه وهي لا سبحانه وتعالى وحى ولي ولى فقر سليمان ولاكن المساعين تخوف خليفا من العرب عليه السلام لكن وحجالهم 70 وكانوا فريقين دقه سحر كفرين فاشل اشكاروا تعروا ولاكن الشادين تخوف الشادين قالوا لي يعلمون بنا السحر فتس انไبيري وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت في هايبرني ينوصلو انزلوا جوج ديال الملائكه ان مكيعلو الله سبحانه وتعالى عاد وكشي هاروت ويا ماروت سولان جري هيا وخل بابل ما جلاله سته شهر كوفنتوا فكذا وخلان جيرين او كبر نيبرايان وخلان جيرين كبر علمان من احد حتى يقول لع. انما نحن فتت فناتكم انما يقول عبان هجالون انه يتحاضع من هاي بسك يتحامي سيحو كنوها كفري هجالون انه يقول ايه هنا قصة مطع ترى ما كان لما ضعب مراجل عليه سبحانه وتعالى وعوظه خاري للابتلاح اضوماينه يتحامان وصيحك على البران وغلبها ويشه يقال سيحو كنوها كفري ايه يجيما يتحاينه بسك يتحامي سيحو كنوها فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرئي وزوجي وحيكون ذرانا يتدخ وحيق قلق حيان نيكا يا غباء وكبحك على فراح هيي بريه قدك فاسل سبحانه وتعالى ولي فذلك سبحانه وتعالى ولي هي وما يعلمنا من احد حتى يقول انما نحن فدنه براثتكم فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المله وذم فيخبر يلقات وحق قلق حيان نيكا يا غباء وما هم بيعارين من احد الا باذن الله ابو الاشقر وتعال انه كما يجبين سيركه اذا هو كان شي سمو يعني هو كوغو ساسو خدي بينه بالتعارضي فقاده سوي هذه الجمهور الجراماء يرسخوا يا الكفر قضا واحد سهره وما كان قادرين يقصيركه وكدع ناقد من نقاد الاسلام شيخ قص مثل علمته وكغب حيوا ايا وكدعهم داو كغالوبيو وحان الى الله تعالى وتعالى واخي حياته وري وحوالله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من قرار وخلاو رايدو قفص شيخ بدا قاطه اي السباق هذا كدخما شنو وويان ومكان نصيغار الرحيل ولا بي تباشروا فيها فصوم لو كانوا يعلموا وخاي يرسله يك امر خليه اي راه اليهود يلي صاروا اايا الى اشهر وتعال دب النابليه ومرت عسى مرض جداله تسو شي تسو تشيني الى اشهر وتعال وروا انهم امنوا واتقوا لمثوبه منهم لما تسو بسو من الله خير لو كانوا يعلمون حفيظا سائر ازحار وتعالى ولي يعطيهم ايام ومرض حق يوصل لابدان وحوالله سائر وتعالى ولي يداهم سو نقوشي ذات قدر بضل فهو خير بدل مرق اياته عصون دلائل ان تضيع سعر كون كفيه الىنا سائر وتعالى النبي الاسلام سليمان وهو كان سهل وهو قال ما كانوا يعرفوا قبوخ مشرين او سائر السماين اي علاج تعالى وكفي هي خلصت عروضه ولا راح يقرا طارق من حقيقيه هي من مكا تخيليه تعقيدهم راح يكون عليه واك ما طلبوش حرب بركه ان واحنا قلنا اسمعنا السوشل سورو تبعنا واحنا بواخريه اسمعوا شن هي واحنا بواخريه تبعنا قص هذه هي عندها جنابه عندها عقله الدوريه عندها كميه سفره عندها هي كمان سفره وهي كذوه حقيقي من ورا واحد شغله لا تخيليه qoqsoosay oo taa khadakhdo qos uun ay ka tabaxay lee madu waxa uu arkaa samid iskaalinaya oo uu arkaa samid kaaru ciirayo oo rooska ka arkay taasi wax weeye wax la sixir taqiiil yahay oo ma caaidaa dadka ayay sixayaan xaqiiqan markaa erisnu waxay taqaan in sixir buu xaqiiqale yahay oo maarsan wax dilo oo maarsan oo dalka wax yeelo oo wax weeye dadada uu keeno taasi erisnu inta qaatay قال على قال قال يا عاده انه شغله شيء الكفر يحيي انه قران قدام من المعاصرين نوي تشحن مسنداتي شيء يكون كفر يحيي وعرفت الشيخ بن باز وكذلك الشيخ بن عثيمين وكذلك الشيخ ابن مقدم عليهم رحمه الله اجمع لهم لما ادوا عرفت شيء يكون كفر يحيي قال لهم يحيي وخلوا له شيء شيء يكون كفر يحيي عاده القران كان ايوا اخرينا الى اين سبحانه وتعالى وحوليه له يحيي ولا يعقب ساحر حيث اتى فوقف سائله ما يفلحوا ومن لي يالو وخير مهره كيف تشوفوا اخري يدور طوال وقال لقد اخذ الشكر في قتلها في كفريه هي ايا لقد اخذنها وقال فدو عني كل نقله ودي تسلامك وسلامه حيوا قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال يستلب السبع الموفقات laa yiguul laa khadheeratan so dagada waxa laaga ka dheerada nabi sallallahu alayhi wa sallam so xabaad isii la hadhay markaas ay ilaadeen ma hunna ya rasul allah maxay yihiin tadawada waxa laaga markaas nabi sallallahu alayhi wa sallam ash-shirku was-sihr was-shirkuna ilaa ghayri allahi aabudu subhanahu wa ta'ala wa kadhalika siirta ayya karmida saydura li hadith wa wa sahr kumina li hay arikhasara oo qofku maarasi و درادو سوچي لا يي حلال يا يقاف يداثو يمكن ليسوا كبخوا سوچيدين ولا انا و خاي نوو اجيبا سحر هو منتشر بين المسلمين تضبرن اول السحر بعدا خيسا قار سحر لو جلي بعدا خيسا قار و خا اركسا منك يي غوبري لا يسقدري و ما ساماردي امبل للشعاليسين ايو امبل لو خلى خيريو و خا واسي نغو نغوا الى سحر خيسا الىالو الى دوك شارتي سوو تيغلو و انا نعرب المنخرا waram in waaqid islaam wuxu hayaa islaamka buuriyay ee qof koodu ku dhaco gudii dad soo garbaxayo ayaa waxa weeyaan culimadu ayna ka ay ku siinayaan culimadu laba qof ay soo xilaafay inuu yahay kufr yahay iyo inuu raahayn marka jabaahir ragga oo ay ku tagen inuu yahay kufr u hidayay xadidin islaam qof ku dhisiisaa inuu ka garbaxayo si xisa ayaa ay culimadu badan oo ay ka tageen marka waxay nagu laansho walaalayaal الى نقطه الكورانو او الى سيره على له cerca فعمل فرخيسه ذكرها الانسيسه سيرفه وعقمضه وعلمها يسيجن وعقم انه الحق يوسرف انك تقبل تسل على شيء تقبل تسل على شيء امال لما تيجي يو او ما ديته لك دغ امس لو تنابا اي اكمل ما كانش اني انا جبت الكورانو او لسيه عليو اي لهوا شيء بسم الله الحمد لله طيب الله وجهه طيب كبار يرضى ويرضى وشد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له وشد اللهم محمد عبدك ورسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحين كثرت عابشات وقفت سفري تبغي ارادت دياله العرب وانشغل وا مداهره مداهره المشركين ومعاونههم على المسلمين ناقضت دياله يحفظ زلمه وقدم خيره واصل غار غارها قويه ومسلمته كلها قويه ومظاهره المشركين ومظاهره الكفار على المسلمين ومعاونتهم في المعاره فوتوا غالبا ومسلمته كلها قويه وغالبا ولو نقضوا من مسلمته وبساس او تراه تي كيليان لا فكره فاعلوه حكليان اني تعيس من الواحد الاسلام فوتوا وكبحيو اسلاممده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 لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء اليهودية نتاركوا ويمان كانوا وليو حكا تقول لنا ولي هذا واحد عشد أصحاب أصحاب السرع ومارت المودع يكالكعيل يسعدوين يقع الخمسشاء يوحب المسلمين تهينا قصى عاوصان حكا تقول لنا اليهودية نتاركوا الله سبحانه وتعالوين إلا عمى قصى المسلمين تهينا حرام يالي أي أولي حوري بعضهم أولياء بعض فالكوات ببرداء أولياء هنيكا إياهو والشاعريو والصحاب وحويوت عويا المسلمين ده وحويوا القصار مله واحد ضد المسلمين المسلمين قاعده دمانتود لما المسلمين تلاقوا وين من كان ياتا حسبوا فديا بينذرا حتى عدو ينر لي معات من المسلمين كانوا عداو لهم الى هم كانوا بشاي جاي يجوا ويسويين تعملوا وراي عدين هينا الله تعالى وحب عدين وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ لكي ذا كمِّرَ يجب الله لكي يشاه يساعده على الوصول كالكتا يجب كم يجيان سؤال سبحانه وتعالى عزيزي أقول الله لله يلقف الله قال الله اشتركوا دا أي نشكينا عليهم قال الله وحواكبة إن عداو الزرقابة قول العلاديو قول نكي هذا هاتوا وحواكبة إنه ونصاحب غرصات حيال غيال غيال غيال غي برجانه سودوينيه فيرجانه <تصفيق> وتعال وجنك هو لكدستا رسيه مرخاصه ولايه ثانه ومنذ ذاك او اويح قوات المسلمين متقالم يتقال كلكا وليكدستا نقولك تشديس وهذا تعاده لقدامرها وشاهد من اي وجه يخصص النمقه وقدمه حيوا ومركا هو غرض هدوء اويو للمسلمين تاع ما تندا يعلبهم لو سوكرت قال وهذا وكذا ايا لغا قال الله تعالى ومن يتول له منكم فانه منكم يجوكتن يحيى ان لا اله الا الله الا قوم ظالمين الى هذا الظالمين صاح قد موقنا اي مشركين صاح الى تعالى ما هننيه وقد سبب اسباب الهدايه قالوا ايات فتريق الحق مليا ايات فاذن ما ستتوقعوا قالوا اي الى سبحانه وتعالى ما هننيه خاص الى سبحانه وتعالى اعطيني الى يوجد ايات كه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو قالوا آباهم أو ابنائهم أو إطوانهم أو عسيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيضهم بروشا منه الآية إلا سبحانه وتعالى وحولوا يا إلاي سبحانه وتعالى وحولوا يا إلاي هيا وحولوا يا إلاي رميسان قوام إلاي رميسان هل من يشد يوم أشعرانا يا إلاي لطل على زي رسول كيسان صلى الله عليه وعلا عليه وسلم مركبه حالك هذا يعيضه ان ان محبه الكافرين يوما سي تعاورت جدا المسلمين جيلاقه الى المرنماك المينني فاسوا حصر ايمانك كما هو ييمان حتين هذه امان ضعيفه والي هو سي سي تاغني ويا الى شانه وتعالى وحوله قد حسابوا نقدان هذا يشود ولا له عرور تودي اراود تودي في هذا من قوه اعمالي صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم جدوار الله عليهم ايها المرء لا يرجو الخواء وكفر يقول قوره اولو تادن يمن بالله سبحانه وتعالى وحو سي هو ما كان تعارانيك كما سي قارته دا قالما اسد اسقله ميد جارو كافر هو در تشيالي خين السفعيو ككودو قراما قوعه اي كارف سي لا يشكر ربي وحو واجب ان قرانته وتقديرو خصه وتقديراته دقيقسه فسال لاثبه ناقذ كتوشجا و أقول لما يشعر لقد بدأنا نفسوها خطوية و نواقض الاسلام و نواقض الاسلام و نواقض و قفت كثقارا ناقض كثقارا دوين و حواليا و قفت الاتقادة إن أي قف أبا نانضحي المسلمين تكمنة قف تتكمنة فالله أعرف أن أبا نانضحي شريعة النبي قلت شك رب ملكه من اعتقد أن بعض الناس يجوز له الخروج على شريعه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم او شريعه الاسلام قصد استقاده شيء قصد يقعد ميدان انه ولا دي كان ثقافه كان يردوا كديه انو غادي ان الله تعالى هو يوم يفتقر غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين تاسى الله سبحانه وتعالى ولي فبراديه عند كان دينان هي وقدين كثروا وما كان من قد استا الى شخاله وتعالى وحولي اخريه ادوموا خساري كافي هو سافر بالله سبحانه وتعالى اخروا خساري الانسان الذي لا يله الا الله ولما اقبل يسر سبحانه وتعالى ولي وعلى لقابل انت سلافك تيني هرودن الى مسخبي قال الله تعالى في كتابه الكريم تبارك الذي نزل تبارك الذي نزل الفوقان على عبده ليكون للعالمين نديره اذا شخاله وتعالى وحو عطيريا هو شيئيا وحضرتا بندانته مليون ريل اللي اللي رسول كصادرين سبع عالمين فادين والنذير قلنا حضا النبي صلى الله عليه واله و آله وسلم و على وحولي من تحدث في امرنا هذا ما ننسى من الفورا الدو نديروا حنا كامل انقوموا نسو ترى لا قبل ما ييو برك ورينا و هو واجدا ان القف والبا واعتقاده قد نبا لنا انه بنان شرع الاسلام فين استقرمره ديال سبحانه وتعالى هو ليه هي في كتابه الكريم فلا يمرونا اتايو حكي مو خفيف فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيه اوض الحرج مما قضيتوا يصلي وتسليما لاشعروا تعالى وحليه قد غاما خدارته مر يومين الى حقائق اخرن قول اسلاما قول سليمان اريا لترين امام ربنا يومين عاد وحنوا امنينا خلف هذه الافكار ادوا بنات عيسى سريعا النبي قال استكر امره هو ديك لو سقطت انه هو وهيان ودين الإسلام غابر حي وما كان أولا قولي مرتد عن دين الإسلام أهل قتالة أبل ايرoon وقابتم بسبب عبعه صواية راتي نبي قول عليه وعلى منذ أحداته دازل قال النبي صلى الله عليه وعلى منذ أسلم يبعث الى قومه وبعثه الى الناس كandra نبي قول حلايا صلى الله عليه وعلى منذ أحداته نبيول مجررته قوم مجررتهام قfromح dó قبل كيفة لا اكدنا أي percent صاري früh kunne حتا كلمة وحلوه عينين انت تابع فين الغميه فدو خيره الغميه الى دينك ده باكو الرحمن هو رعال هو جنود وانا تخواله بتل دي نخش خيره ما شفتوه واحد ساعه تريخه طيب تذكروا لما عرفتوا رجالان اما تقريبا رجالان توعد رجاله يقطع عقاد ديمان ومدايو هو يا نصرى يا فرقان هو قير كده ما لهش قوه فرلهيا ولا كافر لو على دماغنا ان اي خساره هي يرخص ثلاثه قواعد دين كل شقي شقي شقي كرته قيل دين الاسلام مين تزنفه وحانهين الى الله تعالى وحليه هو الذي ارسل رسوله بالهدى هو الذي ارسل رسوله بالهدى اي رسوله تعالى واذى رسوله صلى الله عليه وير حنون هي حق لدين يغير على دينه كله ولو قرحه المشركون تزينوا بالغطريسيو دي او وجاري يلا مرادين الذين وردوا كثرتها لما أفرد ديني خيسك أيسا قطة ديني دي تشان فديده وإنه بحيه كبل بحيه وقال عقل يبقى دوها وكتوها هذه كلمة مرسل وقاله ويرتعى نقاط للناس حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقينه صراع ويتو زكاة تاس النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم وحلى الفري فقد فضلنا الله تعلمه إلا يخلال الله حق لكل عابدين ومثل الله يقوله محمد النسوك إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله وإذا فعلوا ذلك حسبوا من إجماعهم وأموالهم فأمرك السماعية ويقير عليهم بيكودي يمركامان صوديبة ويحفلين بركة قصمة اسم المبيكي سلامة عليكم ما يقولك أن المسوعة قصمة إذا وصبنا وحواليا أن يسمع لك بحي عن دين الإسلام وأمر عرض عن دين الإسلامي إعرادا كليا لا يتعلمه ولا يعمل به وقفة دين تسرفكتش إسا جابك هذا على السمس كبيرة وقو عامل فريايه وقو رقمايه وقرمايه ولم يرفق بذلك راسل ملجئ الكرخ خالد قالا ويلك يا روبي اطي تسامك واوقف حد فلاش قال وتعالوا من اغرم ومن اغرم الذكر بايات ربه ثم اعرض عنها ان من المجرمين منتقمون فلاش قال وتعالوا الى كفل من بضم ليس ببدل ما شرطه فبلغوا اليرين مين ذا في قرىك اللغو يري وكثرت ilaay karaa subhaana wa taaala oo ka hasbanaaya marka qof walaalayaa suu'dinta saaf ka jeesto oo ku daglo wayo oo wax weeyaan madaxa korku xadi wayo oo ku amra fari wayo oo faro wayo oo tumo kale khaasiran haarijan xandii sammuu qoray qof walaalinta u ma jeedo haddii diinta roobayso wa salaatu sukoo wa sadaqad dhahiir wari laa aayduu suu'diso saaso warka ma hayo cibaayta kulli ahdu saagu jeeso cidna qof wa baxaya haa ayo sharaalno hayaa ayay adan walaalaynu guuraciida إلا سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن الله معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى الآياب إلا سبحانه وتعالى وإنه يأتي قبخة إسته وعلى كيكية دين تتابق قبخة إسته إلا سبحانه وتعالى وإنه يحضر أصواً دور العجيرية آخرين وإنه يطاع هذا الميّا لسوى عندنا ووحضا على الخيمن ووحو لي إذا أعمى أيها لكينية دينتنا نبران وإنه يدين تتابقوا إن إنكتبوا وقل اخرت حسبت توقنا عذاب النار الله. انه لا نلقى الهدى والتقى والعفاف والغنى